ان انفسهم يضلون ثم كان عاقبه الذين اساءوا ام كذبوا ام كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون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 شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ غير علم فمن يهدي من اضل الله فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا بطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 ودعوا ربهم منين الىه ثم اذا اذاقهم منه رحما ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 اتيتم من ربا يربو فيه اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون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 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بما كسبت, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 يَغْرِقُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ مُبْلِسِينَ انظُر الى آثاري رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتا وهو على كل شيء قدير وان ارسلنا ريحا فراووه مصفرا ولا ضلوا لضلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبقلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون لَسِرٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُنْقِلُونَ